قال رحمه الله باب التصغير وينتهي التصغير الاسم المحتقر اما لتهوان واما لصغر فضم مبداه لهذه الحادثه وزده يا ان لتكون ثالثة تقول في فلس وليس يا فتى وهكذا كل ثلاثي أتا تهينا من كلام على الترخيم وعقب باب الترخيم بباب التصغير وقد تغدم من أقسام الترخيم ترخيم التصغير ترخيم النداء وترخيم التصغير ترخيم الضروره فلعل هذه المناسبه في ذكر التصغير بعد الترخيم أن من أقسام الترخيم التصغير ترخيم التصغير ترخيم ثلاثة أنواع ترخيم النداء ترخيم التصغير وترخيم الضرورة والتصغير له معنيان معنى لغوي ومعنى الصلاحي فمعناه في اللغة التغنين والتصغير في اللغة بمعنى التغنين واصلاحا تغيير مخصوص يطرأ على بنية الكلمة المعرمة وهيئتها فيحولها إلى وزن فعيل أو فعيل أو فعيعين تغيير مخصوص يطرأ على بنية الكلمة المعربة وهيئتها فيحولها إلى وزن فعيل فلس وليس رجل رجيل أو فعيعين جعفر جعيفر ودرهم دريهم أو فعيعين نصباح مصيبيح عصفور عصيفير فعيعين هذه حقيقة التصغير بطريقة مخصوصة تؤدي إلى ذلك كما ذكر المصنف وإن ترى التصغير الاسم المحتقر, المحتقر إما لتهوان وإما لصغر فضم مبداه لهذه الحادثة وزده يأني تكون ثالثة هذه طريقة التصغير بطريقة مخصوصة تؤدي إلى ذلك هذه حقيقة التصغير وإنثل التصغير الاسم المحتقر فالتصغير له معنيان معنى نغوي معنى الصلاحي فمعناه في الصلاح تغيير مخصوص يطرأ على بنية الكلمة المعربة وهيئتها فيحونا إلى وزن من هذه الأوزان بطريقة مخصوصة إلى وزن فعيل وفعيين فعيل وفعيعين وفعيين بطريقة مخصوصة أشار إليها المصنف رحمه الله أن الناظم رحمه الله ذكر أسباب التصغير أو فوائد التصغير وذكر كيفية التصغير في هذه الأبيات ذكر فوائد التصغير وذكر كيفية التصغير فنبدأ بكيفية التصغير فقال فضم مبداه لهذه الحادثة وإنت لتصغير لإسم المحتقر فضم مبداه هذا أول عمل تعمله أنك تضم اول الكلمة فإذا أردت تصغير الرجل رجل إذا أردت تصغير الرجل كيف تصنع كيف تفعل حتى تصل إلى صيغة التصغير تضم بداه اولا لهذه الحادثة أي لحادثة التصغير لاجل التصغير هذا اول عمل تقوم به العمل الثاني وزد ياء لتكون ثالثة فتزيد ياء بعد الحرف الثاني منه فتكون هذه الياء ثالثة فكيف سيصغر على هذا رجل الآن كيفية التصغير اول عمل تقوم به إذا أردت التصغير كما يقول الناظ وإنت للتصغير باسم محتقر فضم مبداه هذا اول عمل وهو ضم الحرف الأول الرجل نقول ايش فيه على هذا نضم الراء اليس كذلك العمل الثاني نزيد بعده ياء بعد الحرف الثاني بعد الحرف الثاني نزيد ياء فاذا رجل اذا اردنا تصغيره سنقول رجيل سنقول رجيل هكذا اذا اردنا تصغير رجل طيب وفلس اذا اردنا تصغيره وليس اذا أردنا تصغيره وليس وكتاب وطيب تقلب هذه الالف ياء عند التصغير هذا بالنسبه لي كيفية التصغير فإن كان ثلاثيا وعملت فيه هذا سيكون وزنه على فعيد إن كان ثلاثيا وعملت فيه هذا العمل سيكون الوزن فيه على فعيد وهذا هو أكثر أوزن التصير هذا بالنسبة للاسم الثلاثي يكون وزنه على هذا الذي سمعته تضم الأول منه وتفتح الحرف الثاني لأنه ما ذكره لا ما سنذكر تضم الأول وتفتح الحرف الثاني وتشتلب ياء بعد هذا الحرف الثاني وتكون ساكنه وتسمى هذه الياء التصغير هذا تصغير الاسم كيفيه تصغير الاسم تضم الحرف الأول وتفتح الحرف الثاني رجل رجيل رجيل تضم الحرف الأول وتفتح الحرف الثاني وتشتلب ياء ساكنه تسمى بياء التصغير تسمى بياء التصغير ويقتصر على هذا العمل في الثلاثي فقط إن كان الاسم الثلاثي يقتصر على هذا العمل الذي سمعته ثلاثة أعمال تعمله ضم الأول فتح الثاني اشترى ساكنه طيب وإن كان رباعيا فصاعدا فعل في نفس الفعل نفس الفعل وقسر ما بعد الياء إن كان رباعيا فصاعدا الاسم تفعل في نفس العمل ولكن لا عملا زائدا على هذا أنك تكسر ما قبل ما بعد الياء تكسر ما بعد الياء فدرهم إذا أردنا تصغيره كيف سنصنع به درهم اذا اردنا تصغيره ماذا سنصنع به الاعمال الاولى معلومه عندكم ضم ضم الاول فتح الثاني اجتلاب يا ايش التصغير بعد الحرف الثاني وزدنا هنا شيء آخر ما هو موجود في الإسم الثلاثي هذه الأعمال الثلاثة في الجميع ويقتصر على الإسم الثلاثي فيها فلا تسجد شيئا هذه الأعمال الثلاثة في الإسم الثلاثي طيب عندنا اسم رباعي نريد تصغيره قلنا نأتي بهذه الثلاث الأعمال وعمل زائد ما هو آه كسر ما بعد الياء كسر ما بعد الياء فكيف سيصقر درهم دريهم سنتم دريهم اذا تصغير درهم قلت دريهم وجعفر جعفر جعيفر وزينب زينب هكذا وكل ما كان رباعيا فصاعدا هذا تفعل فيه هذا العمل تزيد عملا زائدا على الثلاث اعمال وهو كسر ما بعد ان درهم دريهم جعفر جعيفر وهكذا زينب زينب زينب فتكسر ما بعد الياء تزيد هذا العمل فقط مع الاعمال الثلاثه بقي هنا شيء لكن نذكره ما في شيء إن شاء الله سهل لانه تحتاجينه بالتصغير طيب فإن كان بعد المكسور حرف لين إذا كان بعد المكسور هذا حرف ن مو حرف صحيح حرف لين بعد هذا المكسور كيف تسمع فيه فإن كان يا بقي على ما هو عليه مثل قنديل من ديل إذا صغرت ستقول قني ديل قني ديل لأن هذا خمسة أحرف وما قبل المكسور في التصغير ساكن فتبقي على ما هو عنه فتقول في قنديل قني ديل تبقي على ما هو عنه وإن كان غير ياء هذا حرف الليل قلبته ياءن إن كان غير ياء هذا حرف الليل قلبته ياءن إذا وقع بعد المكسور حرف المكسور في الرباع والخماسي حرف نين فتبقي على ما هو عليه فتقول قليدين في تصغير قندين وإن كان بعد حرف المكسور هذا حرف نين غير يا تقلبه إليا مصباح تقول ليش؟ مصي بيح مصباح مصي بيح ففي التصغير تقلب هذا حرف اللين إلى ياء وهكذا أيضا عصفور عصفور إذا صقرت سيقسر ما بعد الياء كيف تفعل في حرف اللين عصفور إذا صقرت ستكسر ما بعد الياء اليس كذلك فكيف ستصنع في الواو هذه التي حرف اللين عند التصغير ستقع بعد المكسور كيف نصنع فيها نقلبها ياء فنقول رصيفير رصيفير هذا هو الآن عندنا كيفية التصغير أخذناها فما هي كيفية التصغير ضم الحرف الأول فتح فتح الحرف الثاني واجتنام بها ساكنة بعد الحرف الثاني هذا العمل يقتصر عليه في أي لا يزيد عليه شيء من الاعمال في الثلاثي فتقول في رجل رجيل احسنت وفي كتاب كتاب لكن هو في حرف دين في كتاب كتيب لا استقل فقط و تاتي وتشدد وأيضا وايضا لا لا نبغي امثل على الثلاثه زين ما هو ثلاثه فلس وليس احسنتم فهذا هو العمل يقتصر عليه في الثلاثي ووزن وزن الثلاثي ما هو فعيل وزن الثلاثي في التصغير فعيل هذا وزنه طيب فان كان رباعيا فصاعدا ماذا تصنع فيه هل هذه العمل فقط ام تزيد عملا احسنت تكسر ما بعد الياء احسنت تكسر ما بعد الياء فتقول في جعفر جعيفر في جعفر جعيفر أحسنت هذا بالنسبة للثلاثين طيب فإن كان ما بعد المكسور هذا الذي ستأتي بكسره بعد الياء فإن كان ما بعد المكسور حرف لين إن كان ياء يبقى على ما هو عليه فتقول قنيدين فبعد المكسور لان حرف لين وهنياء فتبقى على ما هي عليه قنيدين وإن كان غير ياء تقلبه ياء احسنت فتقول في النصباء مصيبيح في مصباح مصيبيح وعصفور وصيفيد إذا سقرته هذا هو أو هذه هي كيفية التصغير بقي مما ذكر وأشار إليه رحمه الله هي فوائد التصغير وإنت للتصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما للصغر فمن فوائد التصغير التحقير تصغر الشخص لاجل تحقيره فتقول في رجل رجيل رجل رجيل لتحقيقه وأنه صغير مهما كان حتى لو كان عظيما فهو لا شيء فهو لا شيء فهو صغير مهما كان حتى لو كان عندكم عظيم فهو عندنا صغير وهكذا تقول في زيد زيد زي زيد زيد تريد تحقيره وإما أن تصغر تصغره لصغر ذاته لصغر ذاته فتقول في طفل طفيل في طفل تقول طفيل هو ذاته صغيرة فاذا اردت ان تصغر قلت طفيل هذا من فوائد التصغير اما لتهوان أي لتحقيره تصغر شيء هذا هو الغالب في التحقير هذا هو الغالب في التصغير ان تصقر شيء لتحقيره تريد ان تحقره فقلت زيد زيد هذا ما هو زيد هذا زيد رجل ما يستحق ان يقال له رجل وقال له رجيل قال له رجين ما هو رجل هذا هذا رجين فتصقر تحقره هذا هو الأصل في فوائد التصغير هذا هو الأكثر أنه يصقر الاسم لأجل تحقيره أو يصقر الاسم لأجل أن ذاته صغيره أن ذاته صغير ما هي كبيرة فتقول في طفل طفيل وذاته كما تعلمون صغير ما هي كبيرة طيب ومن فائد التصفير أيضا تقريب المنزلة التقريب من فوائد التصغير التقريب إما تقريب المنزلة كأخ تقول أخي أي قريب مني هذا أخي تقريب منزلته وصديق صديقي وإما لتقريب الزمان قبيل العصر بعيد المغرب قبل تقول قبيل العصر متى جيت جيت قبيل العصر زمن كان قريب ما هو بعيد إما ل تقريب المنزلة أو تقريب الزمان قبيل العصر أو المكان بعيد المغرب جئت بعيدا او أو وضعت هذا الزمان أيضا هذا يصلح للزمان لكن تقريب المكان مثل فويق الدار وين وضعته فويق الرف اي قريب ما هو بعيد تقريب محل هذا إما لتقريب الزمان قبيل العصر وبعيد المغرب أو تقريب المحل أين هذا فويق هذا الدولاب أي ما هو بعيد قريب فويقة تقول فويق هذا الشيء فهذا أيضا فائدة من فائدة التصغير أخذنا من فوائد التصغير التحقير لشأن الشيء أو يصغر لأجل أن ذاته لا وعيش صغيرة ومن فوائد تصغير التقريب والتقريب يشمل تقريب المنزلة وخيّة اخوك قريب من تقريبا من منزله بتقول أخية أو او تقريبا منزله مثل ايضا صديقي في صديق صديقي او لتقريب الزمن بعيد العصر قبيل المغرب بعيد العصر قبيل المغرب في قبل وبعد او لتقريب المكان لتقريب المحل فويق الرف او فويق الطاوله هذه قريب وهو بعيد منك ممكن تناوله بسهوله فتقول فويق هذا الشيء وضعته فويق هذا الشيء فهذا أيضا معاني او من قصري من فوائد التصغير ومنها التحبب ومنها التحبب يا بنيا لا تفعل هذا الشيء هذا أيضا الفوائد التي يذكرها العلماء في التصغير التحبب ومنها الترحم مسيكين هذا مسيكين فلان هذا الترحم ومنها ايضا تقليل ما يتوهم كثرته فتقول دريهمات عندي دريهمات يسيره بعض ربما يتوهم انك عندك دراهم كثيرة فتصقر لهذا الشيء تقليل ما يتوهم كثرته فتقول دريهمات دنينير فضل امام دنينير دنينيرات يعني سيكون بالجمع فهذه ان شاء الله بعض معاني التصغير تحفظ فمن يعيدها او بعض فوائد التصغير تحفظ من يعيدها اسامي تحقير المصغر تحقير شانه وان شانه حقير عندنا فتقول في زيد زيد مثلا رجل رجيل يحقر شان هذا الشخص و انني قبلها التقريب صغر ذات الشيء تصغرون الصغر ذاته طفل طفيل احسنت آه. اما للتقريب اما تقريب المنزله او تقريب الزمان او تقريب المكان احسنت المحل عبد الله آه. التحبب يا بني الترحم احسنت مسيكين فلان احسنت تصغر لاجل يعني ما توهم كثرته ربما يتوهم الناس انك عندك شيء كثيره فتقول ما عندي الا دريهمات ما عندي الا دريهمات شيء يصير احسنت فهذا الذي أشار اليه المصنف رحمه الله فيما ذكرنا اما لتهوان وإما لصغر فهذه بعض فوائد التصغير وبقي شرط التصغير لكن نؤخره إن شاء الله إلى غد. فهذه خل المقدمة لباب التصغير. أخذنا معاني التصغير له معنيان معنى لغوي معنى إصطلاحي معناه في اللغة التقلين ومعناه في الصلاح تغيير مخصوص إلى اخره يطلع على بنية الكلمة. ثم أخذنا كيفية التصغير إذا اردت أن تصغر الاسم فكيف تصغره؟ فقلنا إن كان ثلاثيا يجرى فيه ثلاثة أعمال فقط وهو ضم الأول فتح الثاني إيش ياء ساكنه ساكنة تسمى بها إيش التصغير تسمى بها التصغير فإن كان رباعيا فصاعدا ماذا نصنع نزيد عملا على هذه الأعمال الثلاثة أننا نكسر ما بعد الياء نكسر ما بعد الياء فإن كان ما بعد الياء في هذا الثلاثي. أو في هذا الرباعي أو الذي هو أكثر من أربعة أحرف فإن كان ما بعد اللي بعد التصغير حرف لين فإن كانت يا أن هذا حرف لين تبقى على ما هي عليه قني دين وإن كانت ألفا او واوا تغلب يا أن كعصفور ومصباح وصيفير ومصيبيح طيب أوزان التصغير زان التصغير ثلاثة أوزان وعين وعين وهذا يكون ليش للثلاثي خاصة وعين طيب وعين وهذا للرباعي جعفر جعيثر وعين وهذا يكون لما أشرنا إليه عصفور ومصباح فتقول عصيفير مصيبيح لما كان حرف لينه ما ذكر غيرها أو اللي ما كان فيه حرف لين الواو أو الالف فتقول عصيفير مصيبيح وعي عيل فهذه ثلاثة أوزان للتصغير وأشهر هذه الأوزان هو وزن الثلاثي هذا أشهره هو الأكثر في التصغير هو عيل هذا هو أشهر الأوزان وهو الأكثر استعمالا نعيد القراءة لأنه إن شاء الله قد توضح المقصود قال باب التصغير وإن تريد تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لتهوان وإما لصغر أي صغر ذاته فضم مبداه لهذه الحادثة أي لحادثة التصغير إذا أردت التصغير وأردت حادث التصغير فاصنع هذا العمل فضم مبداه لهذه الحادثة وزده ياء أني تكون ثالثة سم بها التصغير ساكنه تقول في فلس فليس يا فتى وهكذا كل ثلاثي اتى تقول في هذا الشيء هذا وزن الثلاثي فعيل الى هنا